ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطب النساء او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا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 من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنسوا ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يحف يعفو والذي بيده عقده نکاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير